112. والمحصنات من النساء مَا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم لَكُمْ لكم ما وراء أَن أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ النَّفَاءُ هُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا تُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فانكحوا الذين أهلهن من عبادكم وأنفسكم من الصالحين ۖۚ فإنهم أشد طهارة ۚ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نَصُّوْ مَا عَلَى الْمُخْتَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ